غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم بكم ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والى الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.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 باغوت وقد امر ان يكفر به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الرسول رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا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 فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيِّتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قَتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ إِخْرُجُوا أو مِنْ ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتينهم من لدنا